أدروها تقديرًا ويُسقون فيها كأساً كان مزاجها زجبلاً عينا فيها تسمى السبيلة ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أم ثورة وإذا رأيت ثم رأيت نعيمًا وملك كبيراً عاليهم فيها بصودس خبر وإستبرق وحل أساوير من فضة وسقاهم ربهم شر